سورة الأنزل ماها وفرض ماها وأنزل فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلد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 بأربعه هذا فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون